بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمذ وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقذ ولقد جاءهم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 إِنَّا مُرْسِلُونَ ناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شذب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى